مثل ما الوقت زميل نوقت جملة جمله معرفة نعرفوا على الحاويه باشين النكره على التسفه ك كاينه اما احتاج زمان برفع الفاعل بالمفعول او الشيء اللي معناته هو هو لنا ننزعهم كي نبوها لننزعنا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 كظاهره هذا كيف اسمه معنى فعلي زياده معني ما معنى امر زياده المفروض تكون تي امروتني ام ازين ازين يعني اماني بمعنى مزارع هو الكرويده زيدن اللي زيد ذلك معنى فعل امر لكن تبعه هو الى الزر فاعيه مستطلب أنت زيدان ما أسمى منصوب طيب خويك اسم الفعل ما بني لسر فاتح وإندي أجين كيف عاملة تأسيرك لك يا معني فعل يعني وكفت اسم المعنى فعلها زيدون هاي ها أم ها أم يعني بغل أنا اسم في أعلى، بمعنى أمر. حيا أي أقبل وعجل، ربك أو كرو بلبك حيا على الصلاة. حيا إنا اسم في أعلى، رأيي مزدرب مكانك يعني أصبت، تجي لي مكانك تكلمه ما هو. ويسفر في أعلى، أنتس. عليك أن إذن عليك بنفسك بنفك يعني والخزان ما بنفسه خد. وش بخده أبى؟ عليكم بالجماعة، أنا متذمت بالجماعات، وليس من بالجماعات، جامعة كفنك والأمناء اسم فعل. اسم فعل كان كلان سماعي شب يجمعين، ولو له وزن قياسي وهو فعالة بمعنى الامر من السلاسي وزن قياسي، هل ما ستلمي للبئة، هو أن يبدأ أون وزنه كده اسم الفعل؟ كوزن فعالية بمعنى أمرشة لسلاسي الدروسة كبيرية، من العرباعي جد وغن ذلك لمعنى انزل كراكي للمعنى اترك مثلا المصدر لمصدره ترب اشرب الهيس يستدرسي يجبك الشرابي شرابين اشرب جلاسي من الاجلس او عدواني سيغير من يجدرسي بل وزن فعالي المقياسية فعالي شيكا مستدرب انت كراكي ذنبا يجي كراكي لغزان اسمه معنى الفعل فعالي مستدرب انت ذنبا مفعوله وقد يلحق به فعالي مصدرا معرفتان نحو فجارة بمعنى الفجور او صفة للمعنس نحو يا فساقي بمعنى فاسقة ويا اللكاعي بمعنى لا ترى يجي بعض الوقت منحق ريب او يلبن فعالية فعاليك كمثل معرفة يجيب من منحق لو بابا بحثي اكيد ويجربت يعنيه بديكو او فعاليه اسم الفعل وان فعاليه اشتيك لو فقد مذنينيك لما يجي وقت بابا او فعاليه بحثك يجيب تناسب ايجئ مبابا بحثا فعلي في ناس كان نستعمل معرفه ف مفاهيم فجاري يعني مخصوص ما فجور عام دجوريه يعني شو بده يعمل دجنك زين شنب مصادر الرموز العربيه بكره شو فساقي يعني بمعنى لا لخاين حست لقيم خلاوة أما يشوف الحازم وزنوا الحقن بعويلان ما نسمع في وليد النوع الخامس أسماء الأصوات نوع من الجمل المبنية اسم الصوت اسم الصوت صوتشز كل اسم حكي به صوت هل اسمك حكاية صوتك وك غاق صوت الغراب مثلاً فصل كثيري فيها دن القوال يندخل كان يجوا غق غق غق قلق نصدمو دلن ينجبو دن قوالو لهو يا طاقي بحذايف البرق او طاق طاق طق دازيدا او هو الصوت و طق طق يحاول يسو لشفاهه وحق الحجارتي بعضها على بعض كشب خفيت منيا كان يا عشيكه وثقيله او بصوت بصوت به البهائم بذي يا صوتك بوسيلة واحد حيوانه جدا نادرا. مثلا نخ بإناء هذا البعير. نريد بواشترب خفيف. واشترب خفيف جنب نخ نخيري تا خفيف. دائما تتبين عندي كاسمها أساتج أسواتج مبنين. لسأل أسواتك أنا حاكلين. النوع السادس لمبنين المركبات. مركب يانجان كل اسم يركب من كلمتين ليس بينهما نسبة. أي ليس بينهما نسبة الاضافيه أو الإسلامية خلق شعور الناس يقول أنه نسبة وضعها وضعها كذلك أشياء نسبة تريشوس نسبة واسفيج <تصفيق> النسبة والتركيب كم جرحة أجل السفد الموصول وصفي. الرجل العالم أو التركيب ایسه تركيب هز اضافیه نو زدن زدن ایره کتابو زنگین اما ترکیب اضافیه ترکیب اسم نزدی اری یه موسسه مسلمان ایرانی که توی موسسه مسلمان زاینال قائمان اما جمله مراکبه کدکیب اسم نزدی هست بیانه هر اسمک که دو کلمه ترکیب بوده وای لبین یا نهنجیک علامت مصدرا نبود نسبت وضیحیان نسبت اضافیان نسبت اسم نزدی نبود پی اجلم مراکب مركب المسجي يدعو كلمة وتركبون ومسجو تأكدون تركبتين كتابة الحكمية كلمة ذات إذا لم ينفقناه، لم يجعناه لها؟ إيسا فإن تضمن الجزء الثاني من المركب حرفا يجب بناؤهما على الفقرين الجزء دعون لمركبك يدعو وقت في الفتح. مثلا يانظه كان وزده أو تبجي إلى دوانظه أحد عشر متزمين مع الحرفة أحد عشر أحد وعشر يقول ده يعني يانظه إذن أحد أشرة دوانظه يمكنك تعلم دوائك في عنظه؟ في عنظه يقول ثلاثة أربعة عشران خمسة جزء الأول مبني لسرفت جزء المبنين لسرفت كان إلا هو عشر فهو يقول لك ان يكون هناك اشياء فهو ثم لك ان عشر اشياء فهو يقول لك ان هناك اشياء فهو يقول لك ان هناك اشياء فهو يقول لك ان هناك إثني عشر يقول لك ان إثنتا قشرة إثنتاني هو على عرض أو رأيه رأيه لا تفكر. أما فإنه معرب كالمسنى وإن لم يتضمن الثاني حرفا ففيهما ثلاث لغات لسأجل هاتوا دون مع النبو ولأما تبحث كل أصحهما بناء الأول على الفتح وإعراب الثاني إعراب غير المنزلي، فسيحتلين أوسع كأول ضعنا كيان مبني في لسلفات ودون جزأين معرقين ولا غير منزليين. مثلاً بعلبك تشاكل، بعلبك يمشي لبنانا لبناء. أما مركبة دوج بعلبك، بعلبوي أنا ودوجي هو بكر بمعنيك وبدنا. وقتی شون بو آشاره که آب بو توش دیواران که رو بیکتنه یک تله ناو چون نگفتن نیاگو شاره کی تو بعد بک اگه بعدو بد بعد متزمل واو يا حفراتی میل رو بینم دو تا نیم استکوکی میگم آم ترکیب گلای آم ترکیب مزجی گلای جزع اولیان هیچ نمیشه جزء دومي كبكة وغير مزليت وغير مزليت لحال طرف هذا زنبو لحال الناس مجربة بفتح. يجي مثلا هذا بعلة بكو هو خبر دخلته بعلة بكة هو منصوب ما زو بكا جزء أول ما حسي كنا ما بدينا جزء دوم معرب وضياع غير مزليت. جاي مثلا معدي كريب معدي كريب ناوي كله صح هذا. يجي جاء معدي كريبه. ما غير معدي كريبة. قرأتُ بمعدي كلمه بس دوني وغير هذا السرير. ما هذا المتردّد؟ السباقي أو ما تشي؟ أبغى تبى ايال ويهي و اهربي بلان دعوتك جوزه اولي هل مبنية سر فتح وله جوزه دولي مبنية سر كسر وفصيدو ويهي كمبنية لفصيبو ويهي یا ويهي بعض وويهي. جزء اعمانه جوزه اولي هل مبنية سر فتح جوزه دولي كسر الدرس السادس والعشرون درس بسو نوع نوعه هفته كنايات الكنايات أسماء وضعة لتدل على عدد من كناية اسم الموضوع من الموضوع من الموضوع عدد الموضوع وكم وكذا كم الموضوع من الموضوع من الموضوع من الموضوع من الموضوع من الموضوع من الموضوع من الموضوع من الموضوع من الموضوع من الموضوع من وزيتة من الموضوع من الموضوع من الموضوع من وكم على قسميني؟ كم خلدو جولا؟ استثامية كم استفهام من وهو ما يأتي بعدها مفرد منصوب على التمييز كم استثامية كميتا؟ كم سونيا كلمات مفرد منصوب وأنت التمييزيش و كم كتابا عندك؟ جدا لكيوها بنيتو لكيبا ايجي كم مختداز ومحنن مرفوعا؟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 هالسؤالية ما خبرة؟ ذا الكلام كم مفعولة بو أنفقتوا لك محفوظ كأعم أنفقتوا ذا التفصيل هذا ده اشتغال خلنا أنفقتوا وقت عمري تقول لو الزميرة ك هو هاتي أنفقتوا هو يتنافوا الحاضرين هو طمأن كالمفعولة كك كفزبرد المخير بس نباعا اشتغل شاد كأنفقتوا مشغولة يعني كم مشغول به كم مجموع عن هو قال كان مفعول بو عن تصوير كم مال لنا بمنح كم مال فعل فاعله هي مفهومه كجمله عليه العالمية تفسير عمل كما ركع يعني مجموع مجهورة. وكم رجال نقيتهم؟ هل هو تفكير شب فيه؟ شبه ثابت يا ولدك، بلقاتي يا مكرج. ومعناه تخيره. إذا ما عجب فريه. شبه ثابت يا ولدك ليان. شوف رمالة خرج من وقد تأتي من بعد كم تقول كم من رجل نقيته وكم من مال أنفقته؟ بعد ذلك هل من أعيش؟ زهرة. قل الله وقد يحفظ مميز كم لقيام القناة. ما يزال كما يزال يزال يزال يزال يزال يزال يزال يزال يزال كم يزال يزال يزال يزال يزال يعني كم ديناراً يزال يزال دي يزال يزال يزال يزال يزال يزال كم يزال يزال يزال كم يزال يزال يزال يزال يزال يزال يزال يزال كم يزال ضربته؟ يزال كم يزال يزال يزال يزال نعلم أن كم في الوجهين يقع منصوبا إذا كان بعده فعل غير مشتغل عنه بذلك كم لهدو سورتك منصوبا قاعدة يلي أنه مفعول أي ربشون يا فعلك بذلك مشتغل لا إلا أول يلي أنك علاك تأسيرك بجواني؟ أمو أنك تأسيرك بظميره مشتغل لي يا بزمير وكان كم مفعولا به إلا وقتا كما يتمحول به وك كم رجلا أكرمتها كم رجلا احتراما يعدنيا يقول أنه أكرمتها مجموعة يا بزميره يقول كم مفعولة محل مصدورة وأكرمتها رجلا تميز أكرمتها يعني أكرمتها في فيك كان أكرمتها كم رجلا أعوذ يا كم غلام حررت أم ملكتو يوتى هؤلاء دولة وني دولة تحريحة دولة عذاب كبنة كم غلام حررت شن بلد مع؟ نعم. كم مفهوم مقدم؟ حررتوا أنت فعلياً أمريكا كذلك يا كان مصدرا كم زيارة زرتها؟ لرا توجد كما كان كأجل زرت زيارة هاد كا؟ أجر زرتها زيارة بيجيت من زيارتها نهاية المفهوم مطلق؟ ليفكر وقع زيارة؟ كم دلالة تيجي كم مفعول مطلقة محل النصوبة يا في هي كم جال زفاته كم يومين سيرتو يا كم يومين صمتا شن روج سير شن بير. إلي كم مفعول فيه الزرف في هي محل النصوبة يومين هذا الزلف صمت إذا كان ما قبلها حفجراً أو مغافاً، إذا برألك أن راح بجرا كم رجل مرتو؟ بكم وعلى كم رجل حكمته؟ إذا المضافي غلام كم رجل احترمتو؟ غلام كم رجل احترمتو؟ إن الكرشين بيعلم احترام ياجا. ما كم رجل صنتو؟ ما وتشين بيعلم محافظت ممنوع وخربوم يا بوك بجنيه ابو مساح ونتفع مرفوعه اذا لم يكن شيء من الأمرين اي تم رفع حاجه شيء له فتكون مبتدئا إذا لم يكن تميزها ظرفا أجل تميزك الذكيه ظرف لو كان كم رجلا اخوتك كم مبتدا بخطو خبري وكم رجولن أكرمته؟ كم قيود باحترامي انقدر به كما هي مبتدا اكرمته خبري ولكن هناك من يحتاج كم بين يكون هناك من يحتاج الى ان يكون هناك من يكون هناك خبر يكون هناك من يكون هناك من كان هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك سافروك الاسماء كناياتا. تمان شعرين درين اعتبار حلف الجر. يا مزلافي بلك كما قاربوا أو ديار جار مجنون ضف مضاف وضفيلة. نورش ليكر. أجر هادونا بشو نيا في بشو زار عايف فعلك لازم يمتعدي. أجل فعلك لازم بوا كبرين المفترض فعل لازم كخبري. أجل فعلك متعدي ب أو بتواجهك الشادر. زار أو يا محزوف فعل يا عيد فعل أمي شروع ترتيبه إذا لم يتم فعلناه أرى بشهوه أجل بشنيا كني نفعل ذرف له هكذا مفتدى ذرف بو هكذا خلاش أمي شروع تركيبه حصلنا على مبنيات الظروف المبنية ذرف قلب وهي على أقسام نذكرها فيما يلي قسموني كأهنسكا لم أحتاج ذكري على كله ما قطع عن الإضافة بأن يحذف المضاف إليه دسيا مقطوعا إضافا بل جريك مغاف إليه كان حسري هذا مثل قبل بعد فوق تحت آمن ببنين سجل من شكو مغاف إليه كان محذوفه قال تعالى للناه الأمر من قبل ومن بعد ما جريه ماذا كانت بيروزية المترحة روما الرومة؟ في أي أفرميك أنه كانت برنامجها هل كانت برنامجها برنامجها كيف لم يشعروا غلبة بيروزية؟ كيف لم يشعروا أميشة؟ يعني أمانك ما يتبقى برنامج برنامج خاصة أميشة كأيش الخير تبقى حكمتها لحالك وحزانيته من قبل أن تأتي بندقاني بالجفل بلراق قبل من قبل الغلب ومن بعد الغلاب وذل شيء غير محسوسا قبل كمضاف اليه كما المخزوف كرده ودم شتيتنيش ك من يجي وهو متكلم كما يلي محل النيه المتكلم بين المتكلم وخاصيته او مضاف اليه بيته هذه وقت يجي الناهي امر من قبل ومنذور من قبل الغلاب لا موختي مضاف اليه حس دو انا من قبلي او زميلي كمزوني كرده اما وقت غلام بالهاريت من قبل هجر من حفجات اما أن عم بنيت الجميد من قبل جار مزورة ولا محل مزورة وإنما بنيت الجميد وتعني طبعا إذا أي من قبل كل شيء ومن بعده كل شيء نعم هل آية كتابنا شاف غنم خاص لنا كل شيء الغايات لحشيك. إنما قيل لهذه الظروف غايات لأن غاية كل شيء ما ينتهي به ذلك الشيء. شو غاية حشيك أو سك ست أو شتكي من تهيبه. وهذه الظروف إذا أضيفت كانت غاية وآخرًا مضاف إليه. لأن بين يتم الكلام يجي أمزول في شبه إضافة كثيرين يدل آخر مضاف إليه كذ. شو شو كبوثني أو كلام تواقيه وهو نهايةه. إن فإذا قتعت عن الإضافة وأريد مع عن الإضافة صارت غاية لذلك الكلام فلذلك خير لها غاية من حسن معنى نشرح مفصلها وذلك إن إن يعيش وشرف المفصل سأخذي كبير مره. هذا إذا كان المحزوف منويا للمتكلمين أما واختلث المحزوفة لنية متكلمة به وإن كانت معرمة أين عجل هاتو لن يتينبير؟ إذ المعربة يجد الناهي الأمر من قبل ومن بعدين أجل المضاقر إليه المخصوص لن يتينبير وعلى هذا قرئ لله الأمر من قبل ومن بعدين بقرأت الجموارد بوه يوجد الناهي الزروب المبني حيثوة وإنما دنيا تشبيها بالغايات لملازمته الإضاقات كنت حيثوش دائم الإذافة سواء أو غايات كيفانه كذكرمان كذلك لنبال شباهت بقوان مبنية مبنية تنزمش حيثو يجي ما الشرط تضاف إلى الجملة. هالوقت هو تمام قبل الجملة كليه. وقت إجدي حي يجي إجدي على أمر تاني أن تاس ذات محل المنصوبة. ربيعي جالس نيشا. زيدون ذا المفدى جالسون مع المحل المجرور مظهر يهبو وَخَالِ اللَّهَمْ تَعَالَى سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ او كم مولاك من دالك يارب من خيانة نوأسل اخلو أخفر زومكين وقامل برعوني أفرقش المنقرة نعم فنستدريجهم درجة درجة انكشي برجحانهم من حيث لا يعلمون هنا درجة بتدريج Baghdad لنا يعني. بعض قدم جنفاز دو جوا. بعض كتب بغداد لنا. إنه يعني. بعض يسند راجية. ما من استقباله فعل كعيل نحموا محل من يا معايزة فيه يا جميل فيسك. لو وجهاته. متعلقها لا يعلمون كفعل فعل محل متجورة مضاف إليه وقد تضاره الى المفرد، يجب بعض الضوء من الإضافة ليبوا المفرد، كقول الشاعر أما ترى حيث السهيلين طالعا؟ يعني الندين لو جيله كواه، أو جيلة كوا كواه السهيل للساريق الأميش تروي كدو أي مكان السهيلين فخيصوه لا بمعنى المكان أبدا من السعر، هل نادر هل هو عميش المؤكد؟ بزعم كحيسو إذا لم يجمع بها كليه يسأل هاتوا مفرد بشني أذكر كليه إذا من المخصوص يا إخياني هروا كتنزي الخبر في ذلك مخصوص مصنوه من حيسو جالس يني من حيث هو جالس اوه إنشي تنظر بكنا الإهلاس وهي المستقبل إذا زرفه آيان ده. وإن دخلت على الماضي صار مستقبلا داخل فالمازيش بها رأيته آيان وقام آياته فرمي إذا جاء نصو الله لي جاء مازية. والإذاعي هذا مستقبل يعني وقت نصرخها ب إذا وفيها معنى الشرطي غالبا أغلب ما معنى الشرطي هذية يعني لبن شرطك نصرخها هادو فتح إذا جاء نص الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أخواجه تسبح أولا ذلك شرطك معنى بالتنسبة يأتي إذا زنت زمانه ممستقبل ماذا؟ كيف نقول إذا فتح بحل نصره مفعولا فيه يكب جاء فعلنا.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 في دين مسعلقة بين الكلون أفواجان خاصة أفواجان فواج فواج قلوا نحضي نقاول في في لأن الشرط جزائي تركنا سبح فعل عمل وفعلي أن يسوي لجزائي شرطك إذا كان سؤالك إذا كنت كنت إذا فتكت بلوناي الشرطك يخير فإن كانت مزافة شرطك جاءت إليه, إليه. أن عمل كالا مزافة فيها إذا هذا هو جمله اسمي جايزه اسمي وابني واتيتك يعني اسمي وابني واتيتك اسمي إذا اسمي وابني أصل جملة اسمي اسمي إذا جاء اسمي الله اسمي إذا اسمي اسمي اسمي اسمي اسمي اسمي اسمي اسمي اسمي اسمي اسمي اسمي اسمي اسمي اسمي اسمي اسمي اسمي اسمي اسمي اسمي اسمي اسمي اسمي اسمي اسمي وخفيت في خوارطه لوح الجدول وان احسن الفعليه ولضع الشرف علي از طلعت الشمس كما طلعت الشمس ارغب تعاودوا بشويه اجازه درسيه باسمي بيد اريد نحول كانت, كانت فعل كان طالعه أو الشمس وكأن الشمس تطلعه إذا الشمس, تطلع. الشمس. تطلعه أو formal الشمس فاعلته لو تطلعك محظولك أم تطلعه تصنينك وإذا الشمس كبرت إذا الشمس كبرت إذا فضعت الشمس يستطلعه كبرته محظول كأم كبرتك هو تصنينك أو الشمس كبرت وقد تكون للمفاجأة إذا بعض المفاجات من المفاجاه المفاجأة يعني ناقعان إذا معنى يعني ناقعان بعدها المغتدروا بشمية مغتداتي وإذا خرجتوا فإذا السبوع واقف شو ما دلو ناقع حيوانه حيوان وحشية درنة ويساقها إذا السبوع واقف مفتدر خبر بشمية إذا, إذا, إذا حرفة إذا كانت ظروفه مبنية وهي للماضي وقت طلعت الشمس أعني إذا فعتني طلعت الشمس محلًا مجرورًا جئتك إذا كي منسوك إذا الشمس طالعتن بشني يجبني هذه بعض الوقت هذا الأن إذا جاء الزيت. يجب اكرمك حين إذا جاء زيت من احترامت ان وقتك في البيت إذا حين إذ جاء زيت لك حين؟ يزين أو حين الزين يوم الزين ساعة الزين وقت الزين أو إذا كنت تشعر بها أو تنوي لك أو محفووفها يوم إزين يوم زرفا إذا كان جزءاً في المزافين هو كعبها عن المزافين لأن كده شو إذا كانت محفووفة إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أفكانها وقال الإنسان معنى يوم إزين يعني يوم إذ كان هذه الحوادث تحدث أخبارها أو أخبار فئات لم شئ إزين عندما سُئلت أبو بسم الله بالصحه والسلامه عليكم ان شاء الله ان شاء الله موفق توفيق الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته